يا ايها الذين امنوا كونوا قوامين بالتقى شهداء عدل الله ولو على انفسكم او الوالدين والاقرب ويكون غنياً أو فقيراً فالله أولى بهما فلا تتبعوا الهوى وَإِن تَلُؤُ او تُعْرِضُوا فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا يَا لَا نَجْعَلُ لَهُ وَرَثَةً وَلَا نُسْلِمُهُ وَالْكِتَابَ الَّذِي نَزَّلَ عَلَى رَسُولِهِ وَالْكِتَابَ الَّذِي أَنزَلَ مِنْ قَبْلُ ومن يكفر மூர் விலகி وكتبه ورسله واليوم ஓசூரி فقد ضل ضلالا த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 بِلا بَشِّرِ الْمُنَافِقِينَ بِأَنَّ لَهُمْ عَذَابًا أَلِيمًا الَّذِينَ يَنق تَأْخِذُونَ الْكَافِرِينَ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِ الْمُؤْمِنِينَ أَيَأْتُونَكَ عِندَهُ الْمُلْكُ ٱلْعِزَّةِ فَإِنَّ ٱلْعِزَّةَ ذَٰلِكَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكَ بها ويستهزأوا بها فلا تقعدوا معهم حتى يخوضوا في حديث غيره إن إذن مثلهم إن الله جامع المنافقين والكافرين في جهنم جميعا